وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَوْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرُؤُسَهُمْ لَوْ وَرُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّنَّ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاء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 هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهوا ja polunala رجعنا إلى المدينة tila juhri genna al-azumin halla dal. Ja lilla rasulihi wal الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلهِكُم أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذكر الله.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 قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا لا أخرتني فيقول ربي لولا لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكم من الصالحين ولين